موسوعه النابلسي ا خجيم ويوم ينفخ في ل ص و ر ف ف ز ع من في ا ل س م ا و ا ت و م ا ل أ ر ا س ل ا م ن شاء وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله, الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي اتقن كل شيء صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير وتفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها من جاء وهم من فزع يومئذ آ م ن و ن من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من ومن جاء بالسيئه فكبت, فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون